ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م والطول و ا ل إ ن ع ا م و ا ل ع ز ة التي لا تضام والمر والملك الذي لا يرام هو الحي القيوم الذي لا ينام أ ح م د ه سبحانه ما دالت الشهور و ا ل أ ع و ا م أ ح م د ه سبحانه على مر الليالي و ا ل أ ي ا م و أ ص ل ي و أ س ل م على رسول ا ل إ س ل ا م خير من صلى وصام وزك وحج وقام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله إ س ل ا م ن ا موغل في القيم أ ص ي ل في ا ل أ خ ل ا ق عميق في ا ل آ د ا ب معظم للمكارم مهتم بالمحاسن يحدثنا عن أ د ق تفاصيل العلاقات ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة يرعاها ويحفظها ويصونها بسياج من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة والقيم ا ل ح ي ة بعيدا ً عن ا ل أ ن ا ن ي ة و ا ل أ ث ر ة والتكلف والتعقيد يرتب ا ل إ س ل ا م العلائق ترتيبا موضوعيا منطقيا ر ا ئ ع ة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى و الجار الجنب و و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أ ي م ا ن ك م إ ن الله لا يحب من كان مختالا فخورا و في هذه ا ل آ ي ة معالم المعلم ا ل أ و ل إ ن الحقوق ت ب د أ بحق الله و من لا يعرف لله حقا لا يعرف للبشر و لا للخلق حقا ثم ترتب ا ل آ ي ة الترتيب الموضوعي إ ن أ و ل ى الناس برفدك و بعطائك و عطفك في أ ه ل ا ل أ ر ض الوالد و الوالد ة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا و إ ن ا ل آ ي ة ترتب ا ل أ م ر ترتيبا عظيما ف ب ذ ي ا ل ق ر ب ة ولا شك أ ن ه م أ و ل ى ثم بعد ذلك تركز ا ل آ ي ة على الضعفاء و على المساكين وتفرد لهم حقوقا اليتامى و المساكين و ابن السبيل و ما ملكت أ ي م ا ن ك م و هؤلاء ج ه ا د م ه م ش ة لا يلقي إ ل ي ه ا الناس بالا ا ل إ س ل ا م يلفت الانتباه إ ل ي ه ا و إ ن من روائع العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل ر ا ق ي ة التي تدل على ع ظ م ة هذا الدين و رعايته للمصالح و تقريره للمنافع ع ل ا ق ة خ ا ص ة و ر ا ب ط ة ه ا م ة هي عنوان التحضر وهي د ل ا ل ة س ل ا م ة ا ل أ م ة من العلل والافات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ع ل ا ق ة ذات خ ص و ص ي ة ع ظ ي م ة نبه إ ل ي ه ا ا ل إ س ل ا م تنبيها دقيقا فاعلا مفصلا وكلنا يحتاج أ ن ينبه إ ل ى هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل ه ا م ة و ا ل ص ل ة ال ع ظ ي م ة التي نبه إ ل ي ه ا ا ل إ س ل ا م إ ن ه ا ع ل ا ق ة ا ل ج ي ر ة الجيران و ما أ د ر ا ك ما ل ج ي ر ا ن و الجار قبل الدار قالت رب ابني لعندك بيتا في ا ل ج ن ة و نجني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظالمين طلبت القرب من الله أ و ل ا ثم أ ر ا د ت بعد ذلك دار ا ل إ س ل ا م يهتم بهذه ا ل ع ل ا ق ة لنرجع إ ل ى ا ل آ ي ة التي ب د أ ن ا بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجارذ القربى الجار ذِي الذي ق ر الجار ب ا ل هو قريبك من حيث النسب والرحم جار و من أ ه ل ا ل ق ر ب ة هذا له حقوق ع ظ ي م ة و الجار ذ ا ل ق ر ب ة و الصاحب بالجنب و الصاحب بالجنب هو, ذ هو رجل أ و شخص لك به ع ل ا ق ة و لكنها ع ا ب ر ة و لكن جوارا ما حصل بينكما فلو أ ن ك سافرت و ركبت في مركبه ان الذي يركب عن يمينك او عن شمالك و يجز ل بالقرب منك صار صاحبا بالجنب له عليك حقوق يرعاها ا ل إ س ل ا م ولو كانت ع ل ا ق ة ع ا ب ر ة ولو كانت ع ل ا ق ة م ا ض ي ة تمضي ب س ر ع ة ولو كانت ع ل ا ق ة م ن ق ض ي ة ف إ ن العلاقات لا تستمر إ ل ا وفق ا ل أ خ ل ا ق و القيم و لذلك قال و الصاحب بالجنب و الجار الجنب و الجار الجنب جار و لكنه أ ج ن ب ي أ ج ن ب ي بمقاييس أ ن ه ليس من أ ر ح ا م ك أ ج ن ب ي والجار الجنب و الجنب و معناها ا ل أ ب ع د ولكن كيف يكون جارا ويكون أ ب ع د يكون أ ب ع د من حيث النسب حيث أ ن ك ل م ة جنابه تعني البعد عن ا ل ط ه ا ر ة يقال فلان أ ج ن ب أ ي صار بعيدا من ا ل ط ه ا ر ة والجار الجنب و الجار البعيد ولكن ليس بعيد من حيث ا ل ج ي ر ة ومن حيث المسكن ولكن من حيث النسب كما هو حاصل في سائر المناطق كل الجيران عن بعضهم من حيث الرحم والنسب جنب و ف أ ق ر ب الناس إ ل ي ك جارك الذي هو بالقرب منك إ ن ك ل م ة جار في ل غ ة العرب تعني الناصر والحليف والحامي وقد قال الشيطان لقريش يوم بدر إ ن ي جار لكم أ ي إ ن ي أ ج ي ر ك م و أ ح م ي ك م ولكنه يطلق على من ينادي على من يقدانيك في ا ل في السكن و يكون قريبا منك و نحن في وجداننا جميعا نعلم أ ه م ي ة الجار إ ن الجار أ ه م ي ت ه كما قال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه يوصي ولده قال يا بني لا تناص جارك أ ي لا تبعده عنك ف إ ن ك إ ذ ا ناديت يسمعك و لا يسمعك أ ه ل ك الذين هم عنك و الذين هم عنك ابتعدوا ف إ ذ ا وجدنا الناس ا ل آ ن في الخرطوم يسكنون مع بعضهم البعض في أ ح ي ا ء أ ق ر ب ا ؤ ه م في ا ل ش م ا ل ي ة في غرب السودان في دارفور و كردفان في شرق السودان في في ا ل ج ز ي ر ة هو أ ق ر ب الناس إ ل ي ك فبالتالي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيورثه يعني تخيل ا ل نبي صلى الله عليه و س ل م و ظن أ ن الجار سوف يرث من ك ث ر ة طرق جبريل عليه السلام على هذه ا ل ق ض ي ة ا ل ح س ا س ة ا ل م ه م ة و لذلك حذر الشارع من م غ ب ة إ س ا ء ة الجوار قال صلى الله عليه و سلم و الحديث في, في عند المنذري اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من جار السوء في دار المقامه ف إ ن جار ا ل ب ا د ي ة يتحول بمعنى الخلا و لا الرفيق ا ل ف س ل هكذا قال العقلاء الخلا و لا الرفيق ا ل ف س ل الجار الساكن جنبك كان بقى كعب ما عند ن ا ط ر ي ق ة أ ن ت مشتري و هو مشتري أ ن ت عند ش ه ا د ة بحث و عند ه ش ه ا د ة بحث البيت حقك و البيت حقه تعمل شنو ما ع ن د ه خيار ت أ ك ل نارك بس و ك ت ح م ل أ ذ ا ه أ م ا في الخلا سكنتوا ينبعض وانتوا راحلين أ س ب و ع أ س ب و ع ي ن كل زوج بينفض خيمتو بيركب بعدك ذ ل بقول لك اسمع هوي تاني ما أ ش و ف خلقتك دي الخلا ولا الرفيق الفاسد نعم هذا ممكن لكن أ ن ت مشتري وهو مشتري تعمل شنو والله إ ل ا تبيع بيتك وتمشي تسكب في محله فيها جيران كويسين ما عندك مفر اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من جار السوء في دار المقامه ف إ ن جار ا ل ب ا د ي ة يتحول هذا والله صحيح وحذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل إ س ا ء ة إ ل ى الجوار و اسوا انواع ا ل إ س ا ء ة إ ل ى الجوار ارتكاب المحرمات و إ ن العرب في جاهليتهم و على ظ ل ا ل ه م و انحرافهم و عبادتهم ل ل أ و ث ا ن كانوا يعظمون الجوار حتى قال عن ترى الساعر الجاهلي و أ غ ض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي م أ و ا ه ا عن ترى لا ينظر إ ل ى بنات الجيران نهائي و لا يتنصص لا ب ب ل ك و ن ة ما بعين لهم ب ا ل ب ل ك و ن ة ولا بعين لون لو الباب ساكت مفتوح متاكه ما بعين نشوف النسوان جوا البيت ده ما عنده دين لكن عنده أ خ ل ا ق بالله تلقى مسلمين أ ش ا ن كذا قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لئن يزني أ ح د ك م ع ش ر ة نسوه أ ي س ر له من أ ن يزني ح ل ي ل ت جاره ل أ ن هذا يعني ق م ة انتهاء ا ل أ خ ل ا ق في المجتمع و ل أ ن ه يوجد نوع من القرب يغري بالزنا و يوجد نوع من رفع ا ل ك ل ف ة بين الجيران مما يغري ضعاف النفوس باستغلال هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل ح س ا س ة ا ل ش ف ا ف ة استغلالا سيئا و رديئا و لئن يسرق أ ح د ك م ع ش ر ة أ ب ي ا ت أ ي س ر له من أ ن يسرق جاره نعم ل أ ن ه أ د خ ل ك ب أ م ا ن و نظر إ ل ي ك نظره تختلف ومن هنا لا بد أ ن ننبه ألا على أ ن ا ل ع ل ا ق ة بين الجيران ينبغي أ ن تكون ع ل ا ق ة ح م ي م ة مع م ر ا ع ا ة ض و ا ب ط ا ل ش ر ع ما في ح ا ج ة اسمها والدجيران إ ي ا ك م و د خ و ل على النساء ما في ح ا ج ة واحتاج لنا نص الحريم ت ق و ل له أ ن دم نقولوا و ي له دا ل دجيران والدجيران م ف ت ح الباب يخاشي توش لي ه أ ص ف ش ن حتى والتلون ه لا لا ياخذ السوداني ما اجنبي, أجنبي هو بخير اجنبي للكو خواجه و ترون دا اجنبي لا لا والله دا السودان اتت عرف ابو ابو فلان حتى ولو دا اكبر اجنبي ودا ا جيران دا اكبر اجنبي ودا ا جيران جنبي في د ي و ا ن في د ي و ا ن الرجال هذه ا ل ج ي ر ة فبالتالي الاسلام يعظم قضيه الجيره ومنها ما رواه أ ب و داود في السنن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو إ ل ي ه جاره من ر و ا ي ة أ ب ي ج ح ي ف ة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك وضعه في ق ا ر ع ة الطريق و إ ذ ا س أ ل ك الناس ف أ خ ب ر ه م أ ز و ر الشارع فشو ر بدا البيت خطف م ن ص الشارع وقاعد أ ي زوج يقول ل ه فشنو ي قال لهم جاري والله يكرهني الله يلعنه يمشي اجي زلتاني مالك أ ز ل والله جاري الله لا كسبه دعي عليه فجاء الرجل يقول يا هذا والله لا أ ص ي ب ك ب أ ذ ى ارجع متاعك ف أ ر ج ع متاعه هذا يعني أ ن مسيء الجوار يستحق اللعن ة من الخلق مسيء الجوار يستحق اللعنة من الخلق. انها ل ل ل ج و ا ا ر يستحق ع ة من ن الخلق إ ع ل ا ق ة ذات خ ص و ص ي ة صحيح ف أ ن ت قد تسكن في م ن ط ق ة ليس فيها أ ه ل ك أ ه ل ك هم جيرانك الذين يقفون معك عند الملمات الذين ي ز ع ف و ن ك إ ذ ا احتجت الذين ي أ خ ذ و ن ك إ ل ى أ ق ر ب مستشفى الذين إ ذ ا صحت سمعوك و إ ذ ا استغذت أ ت و ك الذين هم بالقرب منك هؤلاء هم أ ق ر ب الناس إ ل ي ك و لكن مظاهر ق ط ي ع ة ا ل ع ل ا ق ة بين الجيران و ا ض ح ة سوف أ ت ط ر ق إ ل ي ه ا بعد قليل ما هو حد الجوار ا ل ج ي ر ح د كم قال علي رضي الله عنه حد الجوار من إ ذ ا صحت سمعك د ج ا ر ك اللي عنده عليك حقوق ك ا م ل ة و قال بعض السلف من صلى معك في المسجد ص ل ا ة الصبح هو جارك معنا ه ما ج ا ي من محل بعيد ا ش د ي د انا ل سبسلو ا ا ل صبح في الجامع ب ك و و ن ا س ا ك ن ي ن قريبين د ا ر هم جيران ا ل جدجد ومقياس ا ل ص ح ا ب ة بالجامع ما ب ا ل ن ا د ي بالجامع ل أ ن ه زمان ا ل ناس كله كان بيجامع و ا ل ج لكن حسب طبعا في ناس بيجامع و ا ل ج وفي ناس ما بيجومع ا ا ل ج خ ا ص ة ا ل ص ل ا ة الصبح قال من صلى معك الفجر والصبح في المسجد هو جارك و أ و ر د البخاري في ا ل أ د ب المفرد عن الحسن البصري وهذا قول ا ل أ و ز ا ع ي و به أ ف ت ت ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين جارك أ ر ب ع ي ن جار من كل ن ا ح ي ة شرقا أ ر ب ع ي ن تعيد أ ر ب ع ي ن و غربا أ ر ب ع ي ن و شمالا تعيد أ ر ب ع ي ن ده كل جيرانك أ د ه م الحقوق ك ا م ل ة ولكنه في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إ ن لي ه د ي ة ف أ ي جيران أ ه د ي ه م قال إ ل ى أ ق ر ب ه م ا منك بابا رواه البخاري ومسلم أ ق ر ب واحد باب لي دجارك ميه الميه ده ما فيه كلام عندك ه د ي ة ا ل د ي و عندك ح ا ج ة توصل له طبعا مظاهر ا ل ق ط ي ع بين الجيران موجوده منها أ ن ك تدخل م ن ط ق ة فتجد أ ق ر ب ه م لا يعرف بعضهم بعضا تخش محله ت س أ ل تقولون داير بيت فلان فلان د م ن يقولك ي ممكن يكون جاره ب ا ل ح ي ط ة زي ما ب ق و ل ه ثانيا بعض الجيران سنين لا يدخل بيت جاره إ ل ا م ن ا س ب ة بل بعض الناس قد تجده جارك وتجد و ت أ ت ي أ م ا م بيتي تسلم عليك فلا يقدم إ ل ي ك ك ل م ة د ع و ة لتدخل داره ما يقول لك تفضل و إ ذ ا قالها قالها بفتور ب ا ل ر ا ح ة كذا يعني تفضل يقول لك هما و دار اجزاته و من مظاهر ا ل ق ط ي ع ة بين الجيران ما يقع من خصومات ل أ ج ل ا ل أ ط ف ا ل و هنا أ ق ر و أ ع ت ر ف أ ن النساء أ ف ض ل في احترام ا ل ج ي ر ة من الرجال وبينهن من التداخل في ا ل ج ي ر ة أ ك ث ر مما بين الرجال والله الرجال تلقاه في الجامع بشكلوا ونسوان ه بزاوروا ا ل ج ي ر ة بين الرجال مشغولي ما في ز و ر ز ا ت ه فاضي جي اتكا م ش ت لجارك خبت الباب بمرق أ ق و ل لك فيش نخير لو ترى ز و ر ك ساكت يأخذك لكن ب غ ل ز ه المعنى يحتشو يحتشو ي خ زمن ي ق و ل يحتشو يحتشو ي ح ت ش ب يحتشو ت يحتشو يحتشو يحتشو ر ا يحتشو ي ل ل ش و يحتشو ي ح ل ش و ي ل ت ش و يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو ي ح ت ش ا يحتشو ي ح ت ش ا ل ح ت ش و ي ح ت ل و يحتشو يحتشو يحتشو يحتشو ي ح ا الله ن العلاقات ف ا ت ر ة لا يوجد تداخل في البيوت والتداخل ليس بممنوع إ ن م ا الممنوع عدم الضوابط ا ل ش ر ع ي ة تدخل باذن تطرق الباب يقال لك تفضل تتفضل بعيدا عن أ م ا ك ن النساء وهكذا هذه ا ل ج ي ر ة فتجد مظاهر ا ل ق ط ي ع ة بين الجيران إ م ا ل أ ج ل ا ل أ ط ف ا ل تشاجر ا ل أ ط ف ا ل واحد ترجم شكل ا الحله كلها النصوان بالذات مره ا ل ق ا ه ا مشاكل ا ل ح ل ة كلها ليه في ش ف ع ة دقوا ش ف ع ة دقوا ا ل ح ل ة كلها م ق ا ط ع ة ونفس ا ل ط ر ي ق ة تجد شخص يتدخل في أ م ر العيال مع أ ن ه م يتشاجرون وبعد قليل يصطلح بعضهم بعضا ويلعب بعضهم مع بعض والرجاء والكبار على مشاكلهم وعلى همومهم وعلى ما هم عليه ثم ا ا ا ا ا ه ن ا ك مظاهر م ش ر ف ة في ا ل ج ي ر ة ومن ذلك أ ن الجار إ ذ ا مرض يعوده أ ه ل المسجد ب ص و ر ة ج م ا ع ي ة وهذا مظهر مشرف إ ذ ا سافر يعرفه أ ه ل الحي أ ن ه سافر و إ ذ ا عاد ج ا ء و ا اليه مهنئين ب ا ل ع و د ة هذه مظاهر ط ي ب ة في ا ل ج ي ر ة وعلى أ ه ل المسجد أ ن يحتفوا بالجار الجديد وهذا من الصور غير ا ل م ش ر ف ة ي أ ت ي شخص ي س ك ل لا ي س أ ل عنه أ ح د ي س ك ل في نص الناس لا يزال يمشي من وين ولا جاي و ف ي شنو ولا ي ح ص ر شنو يخلو ويرحل يقلب سنتين ويرحل ولا ي س أ ل عنه أ ح د هل هذه ج ي ر ة هل هذه ج ي ر ة معقول أ ن تكون هذه ج ي ر ة ثم حدث ا ل إ س ل ا م عن حق الجار حقه ما معنى حق الجار حقه إ ي ص ا ل ضروب ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه و ا ل و ص ي ة به حسب ا ل ط ا ق ة ما زال جبريل يوصيني ا ل و ص ي ة بالجار اهتماما واعتناء ا و ر ع ا ي ة ولم يترك ا ل إ س ل ا م شيء في ا ل ج ي ر ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله ما آ م ن والله ما آ م ن والله ما آ م ن والحديث في ا ل ص ي ح ي ن قالوا من قال من لا يامن جاره بوائقه جارك إ ذ ا لم يامن شرك البوائق الشر و ا ل أ ذ ى و ا ل س و ء إ م ا باللسان هذا موجود إ م ا بالتراشق بالكلمات و هذا موجود و إ م ا بعدم إ ل ق ا ء ا ل ت ح ي ة و السلام والله أ ن ا أ س ت غ ر ب انت عرف ا السلام إ ان زول بعرفك كاسلمت على زول ما بعرفك بتخلع في ناس ولا ب ر و ز ا ت ه تقول السلام ع ل ي ك م ي ج ي ف ي عيلك ب ك و ن زد مالو قاسدني أ ن ا يا ربيت لفت ي ق وقاسدني ل أ ن ا أ ن ت مسلم ولا شلو حق المسلم على المسلمي د ح ق ا ل إ س ل ا م العام السلام لا يسلم على جارو وتشعر به أ ن ه يعطي جاره إ ح س ا س ب ا ل و ح ش ة يخليك تحس انه انت هما دائره انت بتحس انك إ ن ت احساس ب ا ل ا ن ق ب ا ب تجده منقبض ويعطيك إ ح س ا س بالجفاء و ا ل و ح ش ة فبالتالي هذا معنى لا ي أ م ن جاره بوائقه ومن حقه حتى تستمر بينكما ل ع ل ا ق ة و الحديث في مسلم قال صلى الله عليه و سلم يا أ ب ا ذر إ ذ ا طبخت مرق ة ف أ ك ث ر ماءه و تعهد و في ر و ا ي ة تعاهد جيرانك بها يا سلام و في ر و ا ي ة إ ذ ا طبخ أ ح د ك م مرق ة فليكثر ماءه و ليصل إلى جيران و ليطعم جيرانه منها بمعروف رواه مسلم أداء عرف سوداني كان ا س م ه ا ل ض و ا غ ة يجيبلك و صحن صغير يقولك ليك لكم ل ض و ق و م ل ا ح ن ة دا كان موجود زمان حسى ا ل ض و ا غ ة د ي مافي زول ب ض و ق ا ل ح ا ج ة مافي ل أ ن ه كلا ه م ع ل بات ذ ا ت ا ي ض و غ و ا شنو زمان كان بضوغو ا والله حسى اللهو ع ل م نادر يقولك ل يجيبلك ملاح ح ب ة انت بتحس ب ا ل ق ي م ة مش بل بل بشكل كثير يعني م ا يكفي نسبه كله أ ص ل ا لا ه يقول ك م امي قالت لكم ضوء أ ك ن ا ضوء م ل ا ح ن ا اسمها ا ل ض و ا ق ة شوف الخلق النبيل ذا في صحيح مسلم هو خلق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يريد أ ن توصل معروفك إ ل ى جيرانك و إ ن كان يسيرا ولذلك في الصحيحين قال ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل يا ه وسلم ي معشر النساء لا تحقرن إ ح د ى ك ن جارتها ولو ف ر س ا شاتم يعني حتى لو كرع ب ت ع د بتاعت خروف ما تحقروا ا ل م س أ ل ة دي إ م ا معناها أ ي شي ء عندك و ص ل ل ي ه ا أ و لو عندها شي ء يسير لا ت ح ك ي عليها فمن حقه ح ق في معروفك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من بات شبعانا شبعان وجاره جائع وهو يعلم شرطا تكون بتعلم انت عارف انهم ا في ناس ج ع ا م ي ن عندهم شفع ومساكين في ناس بيكونوا ساكنين في ا ل أ ح ي ا ء ا ل ر ا ق ي ة مع الناس لكن ساكنين في البيوت تحت ا ل إ ن ش ا ء دا ما جر و ه ا ن ا بستغرب بستغرب ا ل ج ي ر ا ن ل تغير ناس العمارات بس مع بعض ولا شو يعني جرى جرى في واحد حكالي قلي ب ن ف س ه قلي مشيت قعد ت اشتريت بيت في محله م ع ي ن ة كان ساكن في حي شعبي مشى في محله ر ا ق ي ة جدا واشترى بيت قال لي أ ب و ي عيى أ و ل ح ا ج ة أ ي زول قاعد في بيته ما بتلقى في الشارع ذاته لا في شافع بيلعب ولا في زول في الشارع أ ي زول قاعد وبيته قال لي أ ب و ي مات أ ن و ص ط ق وسكني زول ده ما في الزول ده شال أ ب و ه و ا د ه الحي ا ل ش ع ب هناك من الشارع الحل كله تمت ل دفنوا ق ا ل لي طوالي ب ع ت ب ي ت ي في أ ح ي ا ء ورستقطاتي وقول على شنو هزاته زاته ح ا ج ة عجيب م ا أ ق و ل ياخي يا ياخي شنو ه و أ ص و طيب ما هدى ابو مات ي ت ب ر د ابو بيموت ا ل ب ش ي ل معاك منه في بعض الدول بياجروا بيغسل الميت وشيل ا ل ب ا ل أ ج ر ه شيل ا ل ج ن ا ز ة ب ا ل أ ج ر ة وحفر ا ل م غ ا ب ر ب ا ل أ ج ر ة و ا ل ل ه ن ح ن في السودان في نعم ة كبير ة خلاص ي ن ب غ ي أ ن يدوم المعروف ونتدوم أ ا ل م ر ؤ ة بين النس ا فبتالي ا ل هنا يقول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام من و و ع ل م طيب في نفسه ن ص ا ل ح ل ة م ع انا ا ل أ م ا ر ة ما حقته لكن ه غ في ر فيا ه جار و ل ا ماجر ا جار مين ميا جار أ ص ي ل أ ي ن حقه هذا ما حديث ومن ا ل ج ي ر ة ا ل ج ي ر ة في مكان العمل الناس ب مستغرب و انا ب مستغرب زون شرعتو قاعدين د ه م ذكاكين ادو كان ج ن ب ك جارك جارك في محل العمل لا يتحاسدو ولكن أ ق ي م و ا حقوق ا ل ج ي ر ة بينكم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن و ما آ م ن من بات جائعا و هذا مربوط ب ا ل إ ي م ا ن من بات شبعان و جاره جائع و هو يعلم و من ذلك من كان يؤمن بالله و اليوم ا ل آ خ ر فلا يؤذي جاره قال الحسن البصري رحمه الله حق الجار ليس ب كف ا ل أ ذ ى مش ما ت أ ذ ي ه حق الجار باحتمال ا ل أ ذ ى حق جارك أ ن تحتمل أ ذ ا ه يعني لما يؤذي ك تتحمل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن من حق الجار حقه في إ ي ص ا ل المعروف إ ل ي ه ولذلك أ و ر د البخاري في ا ل أ د ب المفرد وللحديث أ ص ل في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار والحق حق الجار حق يعني هو حق مش أ ن ت بتقول أ ن ا بديو لا الحقوق حقوق يعني هذا رغم انفك و إ ل ا تكون آ ث م ا و إ ل ا تكون آ ث م ا عند الله عز و جل حق قال إ ذ ا استقرضك ف أ ق ر ض ه قال لك دين تدينه و إ ذ ا استعانك ف أ ع ن ه و إ ذ ا فقر عدت إ ل ي ه تجف ي معه و إ ذ ا مرض عدته و إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة عزيته و إ ن أ ص ا ب ه خير ه ن أ ت ه و إ ن ادب الناس في ا ل ص ل ة د ا ئ م ا و إ ن مات أ ن تتبع جنازته ولا تؤذه بقتار قدرك بريحه ا ل أ ك ل إ ل ا أ ن تغرف له منه ولا تدخل ف ا ك ه ة على نفسك إ ل ا سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده والله اخلاق لكن عاليه شديد ر ح ا ي ة جارك ممكن يكون فقير عندك, أك... عندك فاك هجيبه سرا وما اولادك ما يطلعوا بها ش ا ر ع والله اخوانا شيء عجيب حتى شوفاك ف تمنعه وفي الصحيحين لا يمنع جار جاره أ ن يغرز خشبه على جداره ولا تستطل عليه بالبناء برضو م ه م ة ما تبني إ ل ا ب إ ذ ن ه والله يا اخوانا ن حسنا مشاكل جراب كلهن حمام في حيطتنا الحيط انشقت كويس قلن لن يا اخوانا زحل الحمام دا ل ش و ي ة أ ب و فتحنا بلاغ ا ل آ ن ن ح ن في القاضي سؤال جكدا المويه بتاعتن خ ا ش علينا يا اخوانا معقول ذ ج ي ر ة ومشاكل ودائمه وهكذا ولا تستطل عليه بالبناء وفي نفس الوقت لو أ ن جارك أ ر ا د أ ن يستغل الحائط قال لك ي خ د ر أ غ ز ل ا خ ش ب ه هنا يستفيد م ن ا لا تمنعه وهذا فيه أ ن لا تستغرق الجيران تفاصيل ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة أ ن لا يغرقوا في التفاصيل يعني ج ا ر و ج ا ر مشغلين قادر يخط ا ل خ ش ب ة يا أ خ ي ما يخط ا ل خ ش ب ة يا اختي شكلوا في ح ا ج ة فيها ف ا ئ د ه شكلوا لمن تعملوا شكله ا شكلوا في شكله لما يقول و لك ان له ا يكون هناك ل د افعاله خ خ والخشبة ش ب ة ما ي ت ا يا أخي و ع ل الجار ن ي أن ي ك ف أذاه و ا ل ل ه يا خ و ن ن ا في ن ا س ف ع ل ا يفكوا مويتا ل ح م م ا ا ت ي ف ك و ا ف ي جيران ي و ك ل م و ا يشوفوا يعملوا ك د هناك د ل ح ا ي ة تصل لحد ط ب ع ا بيكونوا متقاطعين س ل ا ا م ل ل ه بناتم بلاي ما فيه ذجيرة ب ا ل ل ه ج ر الممكن ي ك و ن من المسلمين والنصوص تقول من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ما معنى فليكرم جاره يكرم يعني ش ن و غ ا ي ة ا ل إ ك ر ا م و ا ل إ ي ج ا د ت ع ظ م تعظيم شديد يقول لك تشنو د ا تقولون د ا جاري ا ل ج ي ر ة من الحقوق ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن نصدرها إ ل ى ا ل أ م م والحضارات و أ ن ننقل تجربتنا إ ل ى ب ق ي ة المجتمعات إ ن ه ا ت ج ر ب ة إ س ل ا م ي ة ر ا ئ د ة ع ظ ي م ة تتحدث عن ع ل ا ق ة إ ن س ا ن ي ة م م ت د ة فيها و ا ق ع ي ة لا أ ن ت سترحل ويترك بيتك ولا جارك سيرحل ويترك بيته ولو أ ن ه كان مؤجرا س ي أ ت ي غيره ليسكن بالقرب منك إ ذ ن ما بقي إ ل ا خيار واحد وهو خيار التعايش بالتي هي احسن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 ا ل م ش ر ف ة ا ل م ش ر ق ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م واحترام حقوق ا ل ج ي ر ة نماذج ك ث ي ر ة ومنها أ ب و حنيفه النعمان الذي كان له جار يسكر و ي أ خ ذ العود والليل كله يضرب العود ويصيح بصوته ويقول أ ض ا ع و ن ي و أ ي فتى أ ض ا ع و ا ليوم ك ر ي ه ة وسداد ثغري وفقد أ ب و ح ن ي ف ة الصوت ف س أ ل عنه فقيل أ ن ه في ا ل ح ر ا س ة فذهب إ ل ي ه وضمنه عند الحاكم ولما ر أ ى الحاكم أ ب ا ح ن ي ف ة جاء بنفسه قام إ ج ل ا ل ا وقال لو أ ن ك ارسلت إ ل ي ن ا لكفى ت أ ت ي بنفسك قال أ ت ي ت إ ل ي ه هذا جاري ف أ خ ر ج ه وفي الطريق قال أ ت ر ا ن ا أ ض ع ن ا ك وكان ب يقول أ ض ا ع و ن ي و أ ي ف ت ن أ ض ا ع و ا قال اضيعناك فكانت سببا ل ت و ب ة الرجل تاب من الخمر ومن ضرب العود وهكذا ينبغي أ ن ي ق و ل التعامل بين الجيران ف إ ن الجار إ ذ ا كان كافرا ثبت حقه في ا ل ج ي ر ة والاكرام الكافر وفي ناس فعلا كفار بيسكنوا في وسطنا يسكنوا يرحلوا و ل ا نجب ي خبره م إ خ و ا ن ن ا الجار الكافر له حق لو حق الجيره والجار المسلم ل و حقان ي ا ل إ س ل ا م والجيره والجار ذي القربى له ث ل ا ث ة حقوق ا ل ج ي ر ة و ا ل إ س ل ا م والقربى والرحم ا ل ق ض ي ة في ا ل إ س ل ا م م ر ت ب ة وكل هؤلاء أ خ ذ و ا من رسول ا ل إ س ل ا م ا ل أ ع ظ م ومن ا ل إ م ا م المقدم ومن ا ل ق د و ة صلى الله عليه وسلم الذي كان يزور جاره اليهودي الذي يضع له الشوكه في طريقه وجدوا يحتضر أ ي في سكرات الموت فجعل ي ك ل م و عن ا ل إ س ل ا م والولد يخاف والصبي يخاف والحديث في البخاري من روايه بلال يخاف من والده فقال له والده أ ط ع ب القاسم فشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله عند النزع و أ ن م ح م د رسول الله ومات فخرج النبي يتهدل أ س ا ر الوتي يقول الحمد لله الذي أ ن ج ى ب ي نفسا من النار وجاء في ت ر ج م ة ابن المقفع رحمه الله أ ن له جار احتاج حوجه شديده جدا ف أ ر ا د أ ن يبيع داره فجاء وجد الناس قد اجتمعوا ما جاروا في الحي قال ما الامر ه قالوا جار كفلان أ ر ا د أ ن يبيع داره قال وكم و ص ل ت التمن وقف وين قالوا في أ ل ف ي درهم قال والله ما أ د ي ت حق ح ر م ة ظل داره التي كنت أ ج ل س فيها فدفع له ا ل أ ل ف ا ن وقال له احتفظ ببيتك قال أ ن ا البيت ده كتب ن غني في يوم في ظل ب ق ي بقف في ظل حق الظل ده ا ل أ ل ف ي ن دل هك ده حق الظل كتب ن ي في غلبس والله زوكالي ن قالوا جار ز ي د ه جار تمام لانه يشتري طبعا جارك ز ا ت ه ب يشتري ب ي ش ت ر ي ويزيد طبعا هو ذاته كلام من حق ما ي ق و ل ل ن ا س زاتو شما ا يفتنون ز ا ت ه جارك ز ا ت ه ب يشتري دقا ا لون ل أ ن ا خ د ت ب ق ي في ا ل د ل ب ت ع ب ي ت ه م ا ح م م نعني د ل البيت دائما دول البيت و أ ب و ح م ز ة السكري أ ص ل أ ب و ح م ز ة السكري رجل عالم لكن كان رجلا فاضلا وخلقه نبيل فنسب إ ل ى السكر السكر الواحد د السكر الابيض الواحد ده الحلو ده فبيقولوا عليه ابو ح م ز السكري جاره عرض بيته للناس بدون ما هو يعرف في السوق قالوا كم ثمن الدار قال ا ر ب ع ة الاف الناس قال يزول ا هذا غالي جدا قال الفان ثمن الدار و أ ل ف ا ن ثمن جوار أ ب ي حمزه السكري أ ن ت تسكن ز م ز و زي ده لا يمكن تدفع اليوم أ ن ا حاخد لكم البيت مع ن ا ك ك مصدمن جدا فجاء أ ب و حمزه السكري بعد أ ن سمع يمشي واعطاه أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم قال أ ت ق ض ي حاجتك قال نعم أ ع ط ا ه إ ي ا ه ا وقال الدار لك الجيره امر عظيم قد يكون في بلاد الغرب والكفار م ا ف يوجد جيرة جهد في بيته ل أ ن العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ق ا ئ م ة على المصالح والمنافع ا ل م ا د ي ة ا ل ب ح ت ة أ م ا نحن ف ع ل ا ق ا ت ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ق ا ئ م ة على القيم و ا ل أ خ ل ا ق ا ل أ ص ي ل ة و ا ل ن ب ي ل ة أ و ل ا بدون مصالح و بدون منافع ش خ ص ي ة أ و بدون مصالح م ا د ي ة أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق وأن يصرف ع اللهم وإياكم سيئ ا أ خ ا ا ق ل ل أهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيء الأخلاق فإنه يهدي فإنه اللهم عنا عنا أنت لا إلا واصرف لا إلا سيئ سيئ يصرف كما حسنت خلقنا اللهم حسن خلقنا يا رب العالمين اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ه الى البر والتقوى يا رب العالمين اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إ ن ا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء ا ل أ خ ل ا ق اللهم إ ن ا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء ا ل أ خ ل ا ق يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك ا ل و ا س ع ة